We've had 50 years of assault on Palestinian rights I think they're the most terrorized or at least with the Iraqi people they're are the most terrorized people on earth and have been for so many years practically every Palestinian lives in constant harassment threat of violence humiliation in that way for a long long time happy and happy mean and happy and mean Mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, anna rrabi, kiifer rrabi, anna rrabi, anna rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, ma killi, anna rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, mine rrabi, والله انكم ناسية كثور مغدسة بدون نفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عمليا تجارية وهنا ديتنا رهبية يعني ضربتني وباكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدان مصيد وحكيت مانتو بتخلي ولاد صغار يلمحجار مالهمش اهل ايضبوهم بالضار ايش كي انو نسيت انو سلاحق ضب وأنا عايش في بلادي ليش ارهابي? عشان دمي مش عادي رافع راسي وارد بلادي قاتل وحبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح ضل يا انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بيضويدي تراسي بده بيضو يمحي واللي بيحكي كلمه بشد وراها همه بكون زلمه تعملوا منه رم من انتو لسه عم تخبرتوا اتصلوا عند شتلتو و انت شدمتو و اما يا تنبب قوات بيتنبش انا بوركم من انتو خبرتوا دلا احنا كبرنا من كبر فوسع ومن كبر فشو صار في داي عملتوا منو عجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي؟ انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي؟ انت ارهابي ماكلة وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كاف في وقتين خدتاني كيف تتوقع مني اشكر لاتاني تعرف ايش انت اولي كافت اخياني راكع اروكبي وانت ايم اي رابطار ايوم بالارض وجوزة سنزتت لدي مش الردال أطفال يتيمة حرية بكلب شات انت أمر انت قدل احنا بنقبر معالينا بنصبر واجعنا بنصطر أهم الشي انك تحس بأمان تريح و سيب لنا الألام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق وبالحيوان يعني دمنا أرغب من دم لكلاب لا دمي غالي رح أدافع حالي لو تديني الهابي مين الهابي مين الهابي هابي مين الهابي مين هذا